Bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam min al-masjidi ila al barakna hawlahu Inna hu hua السميع البصير Wa atayna mousa alkitab wa jajalna huudan libani israeli Lala tatakhizu min duni wakila Zuriyat man hamalna ma' Nuh, innahu kana abdun shfurah, wquddina ila bani Israel fil Kitab, la tufsidun fil arz mertain, walatagun aluwan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 Wajalna Laila dan Nahr ayat-ayat, fampahun ayat Laila, wajalna ayat Nahr, Mubasirah li tabtahu لِتَعْلَمُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا 118. 119. 110. 111. 111. 112. 113. 114. 114. 115. 116. 117. 118. 118. 119. 119. 119. 111. 111. 121. مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضل فإنما يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِغُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى وما كنا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا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 من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصليها ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن نمدها وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا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 اِنَّ مَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا كريما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 Inna Rabbaka yabesutur rizqa limen yashau wa yakudir Inna hu kan bi'ibadihi khabira basira Wala taqtuluu awlaadakum khashyata imlaqin Nakhnu wa iyaikum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 122. إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 Wahai! Jika kamu mengingat Tuhanmu dalam Al-Quran, satu Dia, dan tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Kami lebih mengetahui apa yang mereka dengar, karena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 انَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ أَنَّهُم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 إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة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 Yawma nada'u kula'u naas bi-imamihim Faman uuti'a kitaabahu bi-iminihi Fawla'ikya yakura'un kitaabahum Wala yuzlamun fatiila Waman kan fi هذه a'ama Fahoo fi al-akhirati a'ama Wawadol sabiila وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ امْتُحِنْتَ الشَّيْطَانَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 ويسألونك عن الروح ل الروح من أمر ربي وما أوديتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهب نبي الذين أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا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 او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زُخْرُفٍ او تَرْقَا فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياء وبكما وصمم مأواهم جهنم مأواهم جهنم وكل ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإننا لمبعوثون خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قترا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 أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا Fahad an yastafizahum minal ardı fahagraknaahu waman ma'ahu jamia Wakulna min bahadih li bani israelis kunul ardı fahidah jauh wadu l'akhirat jihna bikum و بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا و نذيرا و قرآنا على الناس على مكث و تنزيلا